بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى فَإِنَّمَا فإنما يقول له كن فيكون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 بالحث بشيرا ونذيرا ولا تتأل عن أصحاب الجحيم